نستغفر ونعود لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا من ظل له ومن يغذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من نفسها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم ما زلنا في باب الإمام البخيار رحمه الله في قوله موكل لله قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الرباء وموكل ولعن المصورين وفي رواية ولعن المصور وقفنا عند قوله رضي الله عنه ونهى النبي عليه صلى الله عن الواشمة والموشومة وفي رواية مسلم والمستوشمة أولا ما هو الواشمة أولا الواشمة الفاعلة المستوشمة السين والتاء تسمى بسين الطلب أو تاء الطلب أي هي التي طالبة لوضع الوشم كمثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذه التاء تسمى بتاء الطلب فهذه الوشمة وهذه الموشومة أي المفعول بها أو المستوشمة وهي الطالبة فما هو الوشم؟ الوشم الامام النووي رحمه الله وابن القيم ذكروا بان الوشم انما هو ابر كانت تدق عند العرب في الجاهليه لرسم ما وكان يوضع ماده ما في في هذا الغرز الذي يكون من الإبر بحيث أنه يقوم بالجلد يعني يقوم بالجلد بأنك ما تستطيع بعد ذلك أن, أن تخرج واضح؟ فهذا كان يسمى كان وشما واضح الكلام؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر الوشما والمستوشمة أي التي تطلب مثل ذلك طيب لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا إذن الوشم هذا كان فعله طيب بما هذا الوشم الوشم إنما يفعل ذلك لرسم شيء ما لرسم شيء لرسم شيء ما طيب الآن في مثل هذه الأزمنة يبقى فمنا كده معنى الوشن واضح وما هي العلة منه ما هي العلة العلة منه طبعا الوشن يختلف حكمه باختلاف الفعل نفسه بمعنى قد يكون الوشن شركا أكبر مخرج من الملة كأن يضع وشم صليب مثلا لأن هذا يسمى وشما لأنه رسم واضح الكلام فهذا يكون شركا قد يضع مثلا وشما ما لشيء آخر هذا الشيء إنما يدل دلالة أخرى على دين على دين شركي ما أو يدل دلالة على أن هذا رمز لهذه الجماعة أو أن هذا رمز لهذه الطائفة واضح الكلام فتكون هذا وشم كما يفعل الآن في جميع أنحاء العالم فيرى مثلا في طوائف كثيرة جدا بأن كل طائفة معلومة بوشم ما بأن لها وشم علامة ما رسما ما بأنه إذا رؤي هذا الرسم فهذا يكون منضما إلى هذه الطائفة أو إلى هذا الحزب أو إلى هذه الجماعة واضح الكلام هذا يختلف قد يكون شركا على ما تدعو إليه هذه الجماعة قد يكون كفرا على ما تدعو عليه الجماعة قد تكون مسلمة واضح ولكن إلى ما تدعو إليه الجماعة من فسق ما من معصية أو من بدعة ما في الدين مفهوم إذن صار هنا الوشم ارتكب فيه مخالفتان المخالفة في الوشم ذاته لأنه محرم لذاته والمخالفة الثانية أنه انقلب وصار محرما لغيره لأنه دلالة على هذه الطائفة أو هذا المعتقد أو هذه الجماعة وصل الكلام كده إذن هذه من جهة مسألة الإيه؟ من جهة مسألة الوشن طيب إذا علمنا العل وإذا علمنا حكمه بما كان يفعل وأنه يؤدي بذلك إلى رسم ما رسم شيء ما طيب في هذه الأزمنة لا يوضع مثل الإبر مع هذه المادة لا توضع الآن مثلا فيه مكينات واضح هذا الآن فيه مكينات المكينات هذه زي مثلا المكينات التي يفعلها النصارى مع أتباعهم مثلا ممكن مثلا مكينات هذه بدقة واحدة انتهت المسألة يكون الصليب على يديه مفهوم؟ أو على رقبته أو على أفاه أو أي مكان ما المهم بشيء واحد خلاص كده السؤال هنا هل إذا انتفى عملية غرز الإبر مع وضع المادة التي كانت توضع انتهى حكم الوشم الجواب كلام ده غلط كلام ده غلط لأنه مش دي العلة هذه ليست هي العلة واضح وإنما كان هذا بفعل ما بوصف ما لكن العلة ما زالت موجودة في الرسم نفسه الرسم نفسه ما زال موجودة مفهوم الكلام إذن العلة الآن هي موجودة ألا وهو رسم إيه أو ضق هذا الرسم أو هذا الوشم على, على الجلد طيب مسألة ثانية هل العلة في حرمة الوشم أنه لا ينزع افهم معي عندنا الوشم خلاص كان يفعل أمر غرز إبر مع وضع مادة على الجلد يبقى هذا أول وصف الشيء الثاني بأن الوشم ده مش هيطلع لازم بقى يتعلم هو باب عملية ولا كلام ده خلاص طيب هل العلة في حرمة الوشن غرز الإبر مع وضع المادة أي لون بقى أزرق أسود العلة الثانية بأنه ما بيطلعش لو قلنا بأن العلة دي اللي هي غرز الإبر مع وضع المادة والعلة الثانية إنه ما بيطلعش مفهوم يبقى معنى ذلك بأنه لو كان هناك وش بغير غرز الإبر أو أنه يتغير أشيله النهار ده وأحط بكرة وأشيل ده وأحط اللي عجب يبقى كده خلاص انتفت لإيه يبقى انتفت الحرم واصل الكلام كده يبقى انتفى كده لإيه يبقى كده انتفى الحرم طبعا الكلام ده غلط مئة غلط مئة وصل الكلام بالعكس بل إن الذي يوضع ثم يزال ويوضع غيره ويزال ويوضع غيره ده ده أشد من الأول. ده هذا أشد من الأول هذا أشد من الأول لأنه الآن صار هناك ما يحلو له من تشكيل في الحرام بخلاف الأول هي مرة واحدة ده إذا كان وضعه مرة واحدة ولا ينزع حرم. فما بالك إذا أراد أن يزيله ويضع يزيل ويضع يزيل ويضع, يزيل ويضع ما يريد لكان هذا أكثر, إيه؟ أكثر حرم مفهوم يبقى العلة هنا. العلة هنا مسألة وضع الرسم على البدن أو الجسد لأنه يجعله الشرع مثله اجعله الشرع مثله مثله يعني تشويه ده المثله نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التمثيل تمثيل يعني التشويه خلاص كده زي الامام مالك كده رحمه الله عليه ما عن حلق الشارب حتى يظهر منه الجلد بيحلق يبقى على الجلد قال هو مسلى هذا تشويه وكان الإمام مالك يحكم بالعقوبة بعقوبته اللي يعمل كده الشاهد بأن هذا إيه من من التشويه أضف, أضف, إلى ذلك أضف إلى ذلك بأنه صار الآن داعية, داعية إلى النساء أكثر أن يفعلونه في الطرقات فصار داعية إلى تبرج على تبرج نسأل الله السلام وطلع فيها الشباب دلوقتي ممكن واحد يروح حاطط مثلا يروح داخل في أي مكان ما على المسألة دي يقول له عايز رسمة ايه يقول له عايز مش عارف كذا حطيلي على أفاية مش عارف الرسمة الفلانية خلاص حطيلي على الأبتي الرسمة الفلانية حطيلي على رجلي الرسمة الفلانية الوشم هنا حرم يعني ارتكب فعله محرما من وجهين. الوجه الأول أنه محرم لذاته أنه محرم لذاته الوجه الثاني أنه إذا كان يفعله لموافقة مثلا تشبها برجل من المشركين فالنبيع صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه المشركين يبقى صار هنا محرم محرم آخر انت عارف لو كان الوشن مباح لذاته مباح لذاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال وأجمع أهل العلم على أن الشيء المباح إذا صار شعارا ما لطائفة مبتدعة أو مخالفة لأمر الله ورسوله أو لطائفة كافرة حرم باتفاقه يعني شيء مباح في ذاته. يعني مثلا. انا هحط هرسم كوباية على التشيرت بتاعي. خلاص كده? هرسم كوباية. انا ادمير كده هحط كوباية على التشيرت. اجيب لك شوية فيها? انا ادمير كده هحط كوباية. اي اي حاجة بوقعت لحط كوباية حط جركن حط جردل. اي حاجة. خلاص كده? طيب. حكم حط الكوباية دي على التشيرت ده هو في ذاته ايه في ذاته مباحة خلاص كده في ذاته مباحة لكن لو كان علامة الكوباية دي هي اصلا معروف ان الجماعة الفلانية دي العلامة بتاعته الفرقة الفلانية دي العلامة بتاعته أول ما شوف القباية دي بس دا تبع الجماعة الفنامين يبقى صار هذا محرم باتفاق اكتسب الحرمة ليس من الذات وإنما اكتسب الحرمة من من الغير وصل الكلام كده اكتسب الحرمة من من الغير لذلك في رسومات في رسومات كتير بتتحطي الآن هي في ذاتها محرمة ومباحة في ذاتها ومحرمة لغيرها كتير جدا يعني انت عارف الهلب اللي بيوضع ده اللي بيوضع في الشتات ده عارف الهلب ده ومش عارف من فوق كده فيه زي ممكن تشوفه صليب كده من النص الهلب ده مفهوم الهلب ده أصلا تابع لشعار ولصليب الطائفة الكاثوليكية البحرية في أوروبا يعني انتعرف الهي بدا آه. ده أصلاً, أصلا الصليب بتاع الطائفة الكاثوليكية البحرية مفهوم الكلام كده فأدي شعار اتلاقي الناس كلها ايه لابسها هو في ذاته أصلا هو في ذاته ده شارك ده في ذاته شارك لكن اللابس نفسه جاهل ما يفهمش احيانه. ما الكلام كده? شوف تابع ليه? زي مفتاح الحياة. مفتاح الحياة. ايه بقى مفتاح الحياة ده? مفتاح الحياة بان يسوع صلب فهذا كان اصلا شعارا لطائفة البروتستانت. واضح الكلام كده? عارفتم مفتاح الحياة ده? مفهوم؟ مفتاح الحياة ده, ده أصلاً كان شعاراً لطائفة الإيه؟ ولا زال البروتستانت اللي في أوروبا مش اللي في مصر هنا خلاص؟ اسمه بقى مفتاح لإيه؟ إيه بقى اللي هو مفتاح الحياة؟ أن تؤمن بيسوع الإبن هو ده مفتاح الحياة والمسلمين شوية مغفلين جاهلاً يلبس أي حاجة يجيب أي حاجة يعمل أي حاجة ومش في, في زيل الأمم ده يعني خلاص الله اللي يعجبه الجسم دي. تلاقي ناس لبسه التشيرت ده وعليه علامة بلد بلد ما وعليه الصليب لكن هو بيحب الشعار بتاع الفريق الكورة ده وعليه الصليب مفهوم الكلام لكن لازم الإنسان يكون عنده ولاء لدينه ولاء للإسلام ولأ لدينه وهو ولأ لدينه وهو أنت تعرف قامت حروب بين الصليبيين مع بعضهم لبعض مفهوم؟ عشان شعر عشان شعر بس أنت بتلاقي مثلا في بعض الصليب على حرف T تلاقي القطع دي فوق مش في النص خلاص كده دي فوق دي ليها معتقد مش وقت وأشرحها وضع القطع ده في النص دي ليها معتقد وضع كلام كده ده ليه معتقد ده ليه معتقد تلاقي مثلا صليب في بلاد أوروبا تلاقي القطع فوق شوي تلاقي عندنا هنا تلاقي القطع في النص لهم جماعة الأرثيزوكس دول الكاسوليك دول الأرثيزوكس وده بيكفر ده ده ليه معتقد ده نعم. شوف قامت حروب عشان ايه شعار بس شعار يقول لك ما ينفع يقول لك ما ينفع فالإنسان يكون عنده ولاء لأمر ديني يبقى أن يرجع إن الوشم ده الرسم ده يبقى العل فيه إيه على ما ذكرنا قد يكون محرم لذاته قد يكون مع أنه محرم لذاته محرم لإيه محرم لغيره إذا كان فيه دلال على على طائفة ما على جماعة ما وكما ذكرت لك لو كان مباحا لذاته قد يحرم بإجماع إذا كان إيه يشير إلى طائفة ما إلى جماعة ما وصل الكلام كده يبقى اكتسب الحرمة الوشن من الذات واكتسب الحرمة الوشن من من الغير من الغير وصل الكلام كده سميه بقى ما شئت سمي ماشيت سمي ماشيت فالمرأة إذا وضعت وشما ما رسما ما على يديها على رجليها ومشي في شارع الحرمة في ذات الوشم خلاص كذا وحرمة التبرد وحرمة إرادة نظر الناس إليها عده محرمات عده محرمه في شيء واحد وصل الكلام مساله هل يجوز ان تضعه المراه لزوجها في بيتها الجواب ها لا يجوز ليه محرم لذاته لانه اصلا محرم, محرم لذاته وصل الكلام كده احنا عندنا الشابات دلوقتي والعيال بيحطوا التاتوو صاهروا؟ مش سموه تاتوو دلوقتي؟ بسموه تاتوو سمي بقى تاتوو سميه اي اسم سمي ما شئت القاعدة ايه؟ تغيير الاسماء لا يغير من حقائق الاحكام شيء تغير الاسماء شوف احنا معنا القاعدة بنمشي عليها بتلاقي مع كل المسائل اللي احنا ماشيين بترجحها للقاعد تغير الأسماء ده كان واشم ده ما اسمهوش واشم من الواشم الواشم ده قديم مفهوم؟ زي الربا والخمرة إلى آخير فتغيير الأسماء لا يغير من حقائق الإيه؟ من حقائق الأحكام شي مفهوم كده؟ إذن الواشم محرم لذاته ومحرم لإيه؟ ومحرم لغير ومحرم لغير نسأل الله السلامة العافية قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة الواشمة يبقى هذه أنسة طيب الواشم طيب الواشم هو ما ذكر الواشمة أولا آجها الخطاب إذا جاء للرجال فيدخل فيه النساء هذا الأصل واضح كده الأصل وإذا جاء الخطاب للنساء يدخل فيه الرجال هذا الأصل لأن النساء شقائق الرجال إلا إذا جاءت قرينة تفرق بين الرجال والنساء وقرن في بيوتكم واصل الكلام كذا وإن كان ده في اليومين دول والله يمشي واضح وقارنا فيه بيتكوان إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يبقى الأصل حديث أم سليم وحديث عائشة النساء شقائك الرجال إذا نزل الحكم من الوحي فإنما يعم الرجال والنساء لكن لكن دلالة ذكر الرجل بالحكم أو دلالة ذكر المرأة للحكم لأهمية الحكم هنا إذا كان للرجل أو للمرأة يعني في دلالات في القرآن ممكن تسميها الدلالات الخفية أو دلالات بالقرائن لماذا مثلاً بدأ والزانية والزاني فاجلد والسارق والسارقة ما بدأش هنا بالسارقة يبقى شوف السارق والسارقة الزانية والزاني فبدأ بالمرأة لأنها الداعية فلا يقع زنا إلا إذا كانت المرأة داعية لذلك ممكن تقفل الباب من أوله خلاص انتهت المسألة لكن السارق والسارقة لأن قلب الرجل يكون أقوى في مثل هذه الأمور تعدي دلالة مفهوم كذا لماذا هنا قال في الواشمة والمستوشمة فذكر المرأة مع إن الحكم هنا الحكم هنا عام الحكم هنا عام لكن ذكر الواشمة والمستوشمة لأن في قرار المرأة محبة الزينة فالمحبة الفطرية لامر الزينة قد تطغيها فتخرج عن التكاليف الشرعي شفتوا فاكرين الكتاب التوحيد مكلمة في المحبة والحب رجع لي للمحاضرة ليه هنا؟ لأن في فطرة المرأة حب الزينة أكثر من الرجل ملعب الزينة ملعب ده في الفطرة فقد تقدم محبة الفطرة على المحبة الشرعية فتقع في الاسم هو ده بقى الابتلاء لكن الله يأمرها وتغطي جسدها وهي تريد أن تظهر جمالها فتقدم أمر ربها فهنا كان الابتلاء بين المحبة الفطرية والمحبة والمحبة شرعية فهم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره ينشأ هي في النشأ تحب الزينة في نشأتها في فتراتها بتحب الزينة تبقى أخت وحفظة القرآن والبخاري ومسلم وطقية ودعية إلى الله واضح ولازم تخرج تروح حتى المنكير واضح كلام جده خد بالك ممكن تروح لابسة الكفازين ماشي حكم إيه؟ مباح ما لم يكن في صلاة لكن هي لازم ايه كده مفهوم الكلام بس هتلبس كوفة خلاص ماشي عاجة مفيش عور مشارعية بس أنا عايزة بإيه لكن في ايه آه لازم ده في الايه في القرار كده في قرارة نفسها هنا بقى يقابل الأمر الفطري الأمر الايه اللي هو الابتلاء اللي احنا تكلمنا فيه في أول محاضرة في ومي الناس ميتخذ من دون الله أندادة يحبونهم ووضح الكلام كده، الحب الجبل الطبعي بين الابتلاء مع الحب الشرعي لكيض عمر رضي الله عنه قال لا تكسروا للنساء زينة اللبس، فإنهن يريدن به الخروج والولوج بيقول ما تكسروا منك تجيب لها هدوم كثير، عشان هي بتحب انها ايه؟ هتحب تخرج عشان توري بها اصحابتها ومش عارف فيه. صاحبتها دي وصاحبتها دي، فتحب تخرج وتيجي، تحب تطلع وتيجي، تحب تطلع وتيجي مفهوم كده؟ تبقى خارجة دخلها، دخلها خارجة فعمر رضي لا تكسرنا في المصنف النبي جايبا، لا تكسرنا من اتيان اللبس للمرأة فإنهن يريدن به الولوج والخروج، تطلع وتدخل وصل الكلام كده، فدفن في فطراتها، لذلك الوشم ده رسمه أم لا؟ راس فتحب بقى تحط هنا مش عارف ايه وتحط بتاع كده ودلوقتي بقى اللي ماشي الحنة صح كده كلام؟ اه اللي ماشي الحنة هل دينداريش تحت الحكم ده ولا لا؟ اه ما هو تحطه حنة تعملها بكذا العلة ايه؟ ما احنا قلنا العبلة مش في, مش في القبر مثلا او المادة نفسها او العلة انه لا يزال لا ده احنا قلنا بان العلة اذا كانت لا يزال لا ده معنى ده أشد حرمة من ده فتحطي بقى مش عارف وردي هنا وتحطي مش عارف إيه على كفها هنا والكلام ده بس الله السلامة رعا فيه لذلك وجه الخطاب لمين للمرأة هذه من الدلالات الشرعية لماذا يوجه الخطاب للمرأة مع أن الحكم عام لماذا يوجه الخطاب للرجل مع أن الحكم عام يبقى ده اسمه إباء خاص يراد به عام خاص يراد به عام لكن مش من باب الخاص الذي يراد به عام زي النبي عليه الصلاة لأن الأمة خطب في شخص لكن خطاب الخاص ويراد به العموم لأهمية ذكر الخاص ده ده مسألة تانية وصل الكلام كده؟ معايا ولا لا؟ يبقى النبي عليه السلام لما يقول الواشمة والمستوشمة والموشومة وخص المرأة مفهوم؟ ليس هذا الحكم خاص بي بالمرأة لا الحكم إيه؟ الحكم عام فلماذا خصت المرأة بذلك على ما إيه؟ على ما ذكرت لك يبقى ده من باب الخاص ويراد به العام لكن ليس كما ذكرنا يا أيها النبي اتق الله ولا اضطع الكافرين والمنافقين فخص النبي عليه السلام لا لكن الأمة خطب في شخص النبي عليه السلام لكن هنا إنما ذكر الخاص والحكم عام لأهمية ذكر الخاص ده لأنه يخرج منه أكثر وصل الكلام كذا فقال ونهى عن الواشمة والمستوشمة الحديث هنا نهى النبي عليه الصلاة عن ثمن الكل وثمن الدم ونهى عن الواشمة والمستوشمة استخدام صيغة النهي استخدام صيغة النهي من صيغ التحريم من صيغ التحريم التحريم المنع التحريم هو المنع وحرمنا عليه المراضع من قبل خلاص كده أي منعنا عنه المراضع كي يرد إلى أمه فالتحريم ده بمعنى المنع حرم عليك كذا أي أنت ممنوع من فعل إيه؟ من فعل كذا صيغة نهاء بتشمل الحرمة إنه لا يجوز لك أن تفعل لكن معنى النهي أشد ليه النهي من أصل جمع كلمة النهى والنهى هم أولو العقول هم أولو العقول لذلك يقال فأما من خاف ذلك قال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نهى النفس عن الهوى قلت لك أصل كلمة إنه من كلمة النهى وهم ليه أولو العقول يقال أولو النهى أولو الأحلام والنهى واضح ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني يكون خلف الإمام أصحاب العقول العلماء الحفاظ واضح إلى آخر طيب لماذا سموا بأولو العقول بأولو النهى وما غيرهم مجانين الجواب لا وإنما أولو العقول صاحب عقل الإدراك الذي عند كل إنسان بدونه يكون مجنون واضح وصاحب عقل الاستجابة وصاحب عقل عقل الاستجابة فيقال فلان من قول النهى يعني من قول العقول الذي لا يستولي لا تستولي شهوته على عقل الاستجابة عنده بقول لك صلي أنت سمعتني وفهمت كلامي معنى أنك سمعتني وفهمت كلامي يبقى أنت كده راجل عاقل يعني مش مجنوع معنى أنك تيجي بقى تبدأ تصلي يبقى ده العقل الثاني اللي هو اسمه عقل الاستجابة يبقى الراجل ده من قوله من قول النهى ليه لأنه لم يستولي محبة الشهوة على على عقل الاستجابة لما استولت محبة الشهوة على العقل الاستجابة دخلوا جهنهم فقالوا لو كنا نسمع أو إيه عبد الرحمن ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد فقولوا النهى الاستخدام هنا بمعنى إن الوشن الوشن أن المرأة تضع أو الرجل يضع لابد أن يكون له فيه داع داع الشهوة شهوة محبة المال شهوة محبة الزينة داعي الشهوة الحجام أو اللي بيبيع الكلب أو, أو إلى آخره بيدعوه داعي شهوة المال صحيح هذا فلما كان هناك داعي للشهوة استخدم هنا لفظ النهي لما لأن عقل الاستجابة هو الذي يكون بعد ذلك مستول على على شهوته فيخمدها لذلك جاءت صيغة تنعين جاءت صيغة النهي المعنى الثاني من النهي هو الربط والعقد الربط إيه؟ والعقد يقال نهى فلان عقله عن كذا أي ربط عقله عن هذا الفعل فلا يخرج لم يكن سفيها هتقول فلان سفيه وفلان عاقل تعرف منين ده سفيه وده عاقل من جهة التصرفات صحيح كذا كلام فتقول فلان ده عاقل وفلان ده راجل سفيه طيب من الذي جعل هذا عاقل لأنه عقل عقل نفسه عقل يعني عقب أعكلها واتوكل وضح الكلام كده فهي لها إيه لها ترابط يعني مع بعضها البعض لذلك جاءت صيغة الإيه صيغة الناهي هنا صيغة الناهي هنا اللي هي محل الابتلاء مبين محبة الزينة في نفسها عند المرأة ومحبة أوامر ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم لذلك لماذا كان أكثر أهل النار نساء من هذا الباب من هذا الباب من بابين من بابين أكثر أهل النار نساء كما قال النبي عليه الصلاة من بابين الباب الأول باب كبير ألا وهو تحكيم تحكيم أمر القلب على عقل الاستجابة فيقدم عندها دائما طبع عاطفة القلب واضح كلام الأمر الثاني قال وهو محبة الزينة محبة أمر الزينة فيدخل إبليس من أعظم كلا البابين على هذه, هذه المرأة لذلك كنا أكثر أهلنا لذلك كنا أكثر أكثر تبعا للدجال النبي عليه السلام قال يتبعه سبعين ألفا من خرسان أكثره من النساء ليه لأن معها أكل وشرب مفهوم؟ معها أكل وشرب ولبس معها مع الدنيا وهي مفطورة وإن كان في الرجل والمرأة لكن هي في ذاتها أكثر فهو معا الدنيا عشان كده ممكن المرأة تبيع دينها بسبب راجل غني تتجاوزه معينه بيصليش أصلا ومانيش دعوة بالدين أصلا ممكن تبيع دينها بس عشان شفت العربية وورها الشقة بتاعته وورها اللي مش عارف إيه والشركة مش عارف إيه والفلوس والهدايا بتذهب خلاص انتهت المسألة ووصل الكلام كده لس الله يأكين وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن لذلك أعظم علاج ذكر الموت هازم اللذات يقضي على كل شهوة قال ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعنى المصور الحديث ماشي نهى نهى نهى نهى جاء عند المصور والعن صحيح كده كلام ما معنى الصورة عندنا مصور وعندنا صورة خلاص كده كلام ايه معنى الصورة في اللغة المخاطط بها الشرع الصورة هي الشكل عموما هي الايه الشكل عموما وده في باب بحث مسألة التصوير والصورة وكلام ده اللي فيه اشكال كتير او ولغط كتير فأول شيء المسألة الأولى إن الصورة هي هي الشكل وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ده أبيض ده أصفر ده أخضر ده طويل ده أسود ده أصير ده كذا ده كذا يصوركم في الأرحام كيف يشاء يبقى هذه في اللغة هي الشكل عموما خلاص كده كلام طيب المسألة الثانية المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام لو قلنا بأن الحكم ده لعنى المصور لعنى المصورين لعنى كل صاحب صورة الكلام ده اسمه عموم اسمه ايه؟ اسمه عموم خلاص كده؟ طيب انت عارف بأن القاعدة الأصولية أن العموم لا اسمها بس بأن العموم يشمل جميع الأفراد في الأمكنة والأزمنة والأشخاص خلاص كده يعني العموم ده يشمل جميع الأفراد أول حاجة يعني يشمل جميع الأفراد لعنة المصوح. يبقى يشمل خليك معايا بقى خليك يبقى يشمل كل فرد تحت حاجة اسمها صورة خلاص افهم بس الاول وما تعترتش افهم البحث هيتضح لك في اخر خلاص يبقى خليك معايا القاعدة الاول عشان نمشي معاها كده يبقى العموم بيشمل جميع الافراد اتنين الامكنة تلاتة الأزمنة أربعة الأشخاص ده العموم دي القاعدة اللي عليها إجماع علماء المسلمين وإجماع الثلاثة وسبعين فرقة شوف بقى أهو يعني على عجريهم وبجريهم كده الأصوليين من المعتزلة والأصوليين من الجهمية والأصوليين من المرجقة أهو كلهم ما بيش حد الخلاف في القاعدة دي خلاص كده خليك معايا الأول يبقى احنا كده عندنا العموم في كم؟ في أربعة أشياء صح كده؟ طيب العموم في الأفراد الأفراد يعني ايه؟ يعني في كل صورة صح كده كلام؟ يبقى في كل ايه؟ في كل صورة يشمل جميع الأفراد أي صورة بقى؟ طيب الوردة اللي مرسومة دي صورة مش اسمه شكل ها؟ ما تبرق يا خالد من أقول البحث يا في الآخر تدرق ليش؟ الوردة دي اسمها صورة؟ اسمها شكل لو ما اسمها شكل؟ طب كويس جدا هرسم بيت اسمه شكل لو ما اسمه شكل؟ يدخل تحت العموم ولا لا؟ احنا من الوقت بنتكلم في ايه؟ في يشمل جميع الافراد خلاص كده؟ طيب هعمل نحت كده لشكل معين بشخص ما شجرة ما مش عارف ايه؟ شكل ولا مش شكل؟ شكل خلاص كده؟ يبقى يشمل جميع الافراد. سواء كان على الورقة. سواء كان على الحيطة. سواء كان في نحط. سواء كان مش عارف ايه. الفوتوغرافية دي اسمها صورة ولا لا? ها? هدي صورة ما وده برضو شكل. يخرج منها شكل. فمن اخرج شيئا دون شيء. يبقى عليه الايه? عليه الدليل. صح كده? كلام اصولي ما يختلفش في اتنين. اللي هيخرج الكاميرا الفوتوغرافية من الكاميرات التليفون من كاميرات مش عارف ايه يحتاج ل ايه يحتاج لدليل لان احنا متكلم يشمل جميع يشمل جميع الافراد صح كلام كده كويس جدا هنا في استثناء هنا في استثناء في حديث ابن عباس في صورة الامام البخاري قال رجل ابن عباس قال يا عبد الله ابن عباس إني رجل أصور مهنة التصوير مهنة إليه التصوير فقال أرسم كل شيء ليس فيه روح ثم رفع ذلك إلى النبي عليه السلام يبقى خليك معي بقى يبقى إحنا كده إيه في حاجة اسمها سلب العموم يعني إيه في حكمة سلب من إيه من العموم الأول ده اللي هو من جميع أفراده ده اللي هو إرسم كل شيء لكن ليس فيه يبقى كل ما كان في أصله روح واضح وكلمة الروح ما تقوليش أصل النبات ما هو فيه روح ما فهم ما تطلعش روح الله يبارك لك كلمة الروح المراد منها اللفظ الظاهر اللفظ الظاهر الذي إذا أطلق إنما يكون على على ظاهره واضح من الإنسان أو الحيوان خلاص الذي إذا فاركت روحه جسده صار صار ميتا خلاص هذا كلام كويس يبقى يرسم كل شيء ليس فيه روح يبقى بالاستثناء ده واللي بيرد على الكرطوبي لأن الكرطوبي يقول لك ايه بيقول لك لا كل, كل صورة لا اللي استثناءهم خلاص يبقى ينفع مثلا أرسم سحابة شجرة آآ البيت مفهوم الكلام كده خلاص يبقى كل شيء ليس فيه ليس فيه روح, روح. دعك من مسألة مسألة يقول لك مثلا ايه الشيء ده ليس له أمر في الأصل ليس له أمر في, الإيه؟ في الأصل يعني هنرسم مثلا ميكي هرسم ميكي هرسم ميكي ماوس وهرسم توم وجيري ما هو قط وفار قولك ما معملونش بالحياة لكن أصله قط وإيه قط وفار مفهوم الكلام كده المهم الشاهد بقى يبقى ارسم كل شيء ليس فيه كويس جدا خليك بقى معي يبقى كده خرجنا من عموم الأفراد بتخصيص ألا وهو كل شيء ليس فيه روح يبقى معنى ذلك أن ما ما من شيء يرسم فيه روح إلا والحكم الأصل فيه الحرم خلاص الحكم ده بقى يشمل الأمكنة عموم الأمكنة في مصر في أوروبا في كطب الشمالي في الكتب الجنوبي صحيح كده كلام؟ اه في غينيا في بوركينا فاسو في افريقيا في كرة اوروبا في اي مكان صحيح كده كلام؟ في اي مكان على وجه الارض تحت البحر في... وانت في كوكب المريخ فوق يعني انت خرجت من الارض بصاروخ وقفت على كوكب المريخ ها عد ارسم بقى اي حاجة فيها اروح ما انا خرجت من كوكب الارض اقول لك لا ما هو يشمل ليه؟ الأمكنة أي مكان والأزمنة خلاص كده في سنة مش عارف كذا وسنة كذا وسنة كذا وعشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين وعشرين تلاتين وعشرين يشمل ليه الأزمنة ويشمل الأشخاص ينفع الطفل الصغير يعمل يشمل الأشخاص لأنه هو أصلا محرم في ذاته وصل الكلام الكبير الصغير الزكر الأنسة الشيخ كل هذا يبقى العموم بيشمل عموم الأفراد والأمكنة والأزمنة والأشخاص خلاص كده الكلام طيب ده من جهة الإيه؟ من جهة الحكم من جهة الحكم طيب يبقى الحكم هنا حرام ولا لا حرم ده مش حرم فقط ده اين ده كبيرة وانا قلت لك قبل كده مليون مرة ما تحكمش على حرمة الشيء او سيئة الشيء او حسنة الشيء بدماغك يعني ده حاجة بسيطة قوي لا ما تحكمش بالشيء بدماغك مفهوم وانما الذي يحكم بذلك هو الشرع وصل الكلام كده طيب نرجع لأصل تاني نرجع لأصل يبقى احنا كده استخددنا الأصل الأول اللي هو أصل العموم يبقى أي حد من أهل العلم يقول التصوير إذا كان بظل من غير ظل ده ينفع وده ما ينفعش التصوير لو كان بالتليفون لو كان بكاميرا فوتوغرافية ينفع من غير مش عارف إيه وإنما المحرم هو الرسم وإنما المحرم هو النحت مش عارف إيه أما التليفون أما الكاميرا الكلام ده كله ده مش محرم يبقى أنت كده خرقت عن العموم لأن بعد ما يخرج التليفون بعد ما يخرج يصور بالفتوغرافية اسمها دخلت في الصورة ولا لا دخلت في الصورة ده حتى سبحان الله اسما وحقيقة وحق لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية يعني حقيقة عرفية اسمها صور حقيقة لغوية اسمها شكل صحيح كده كلام؟ وحقيقة شرعية برضي بأنك لا تخرج عن اسم الصورة يبقى ال ال الخروج عن العموم ده محتاج لإيه محتاج لدليل مهما كان من قال بهذا القول طيب يبقى دي قاعدة طيب القاعدة الثانية بقى طيب معنى كده بقى أن تصويري أسيمة الجواز والباسبور والبطاقة وكلام ده كله حرام ها هنا بقى القاعدة التانية بقى القاعدة التانية ان المحرم كثمين المحرم كثمان محرم ليه محرم اسمه تحريم مقاصد ومحرم اسمه تحريم وسيلة خلاص كده محرم اسمه تحريم مقاصد ومحرم اسمه تحريم وسيله تحريم التحريم اذا جاء في الوسيله انما يبيحه الشرع للمصلحه الراجحه يبقى تحريم الوسائل يباح للمصلحه الراجحه زي إيه النظر للنساء فين المقصد أنه يوصل للزنا صحيح إذا يبقى حرم الشرع المقصد ده وأغلق الشرع الوسيلة دي وكل المؤمنين يغض من أبصره طيب إغلاق الوسيلة دي هو محرم في ذاته النظر للمرأة لكن تحريم مقصد ولا وسيلة تحريم وسيلة لأنه يوصل إلى ذلك ولا تقرب الزنا لذلك أوجب الشرع على أن الرجل ينظر للمرأة المخطوض صحيح كده كلام أوجب الشرع أن القاضي ينظر للشاهدة جاية تشهد بالنقاب ينفع يشوفه الشاهعة عشان هي دي ولا مش هي ينفع لا ها ده واجب خارجة مسافرة وما فيش نساء وما فيش اللي رجال ومش هتعدي اللي من لازم أشوفها هي دي اللي في الباسبور ولا مش هي واجب ولا مش واجب واجب واجب أنا لو وقف أقولها أكشفه وشي أشوف أنت اللي في الباسبور ولا مش أنت قالها ده واجب وصل الكلام كده طيب. يبقى احنا كده عندنا ايه تحريم للوسيلة يباع للمصلحة يباعه للمصلحة الراجعة انت محرم انك تصفح امرأة لا تحل لك خلاص لكن لو كان مثلا واحدة هتقع من العربية وما فيش اللا هتمسكها عشان خلاص هتقع على كسر تقع عليك دورها تمسك ديه ولا لأ هاش غربية ها صح كده? يبقى هنا للمصلحة? يبقى ما كان محرم التحريم الوسيلة يضايحه للمصلحة الايه? الراجح. لكن ما فيش حد بيقول انا هزني عشان المصلحة الراجح. دي مفهاش دي. لان ده تحريم? عشان ده كده تحريم مقصد. ده كده تحريم مقصد. وصل الكلام كده? طيب. الوقت ده يتجاوز عايز تصور عشان يعمل أسيم الجواز ويعمل بطاقة ويعمل باسبور ويعمل وواء إلى آخر يبقى هنا لمصلحة رجحة ولا لا الجواب آه. يبقى هنا لأمر مصلحة رجحة اللي هي إيه هتردها للمقصد اللي هو بقى حفظ النفوس حفظ أموال الناس حفظ كذا اللي هي تردها للمقصد لأن أنت المرأة دي لازم تكشف بالشعر عشان أشوف هايلي في الباسبور ولا لأ لأن لأ لأ لأ ممكن تعمل شيء مفهوم خاصة في مثل هذه الأزمنة هذا يهدد إيه حفظ النفوس يهدد حفظ الأموال صحي كلام؟ يبقى هنا لحفظ إيه لحفظ المقصد ده لحفظ المقصد ده يبقى ما كان محرما تحريم الوسيلة يباعه للمصلحة الست دي هتموت وعازة تولد والساعة ثلاثة بالليل والدكتورة بتاع في البلد مش نايمة ميتة او الدكتورة نفسها اصلا بتولد مفهوم واحنا السيدة عايز تولد دلوقتي مفيش اللي هو دكتور في البلد عشان تخرج من البلد دي تطلع برا يبقى كده هتموت واللي في بطنها هيموت هل الدكتور ده يولدها دلوقتي هو في الاصل حرام صح كده لكن هنا ايه كان تحريم وسيلة النظر لها تحريم حرام عشان يوصل إلى الزنا اللمس حرام لأنه سيوصل إلى المقصد لكن هنا أمر, إيه؟ أمر ضروري لأنه سيؤدي إلى هلاكها هلاك ما في بطنها مفهوم فما تتشددش بقى وتقف وتقول أصداء حرام ما بتتكلمش في الحرمة أنا وإنت متفقين على الحرمة لكن بتكلم عن المانع دلوقت العارض المانع دلوقت مفهوم واحد أخ مغفل جاهل وقلت له كده رفض ان زوجته يولدها الدكتور كانت ساعة ثلاثة بالليل ولازم تولد دلوقتي قل لازم مش عارفه قعد لف على دكاترة نساء ساعة ثلاثة بالليل قلت له يا ابني لازم دلوقتي الدكتور ده هو اللي يولدها قعد لف في الغاية هي والجانين ماتوا هي والجانين ماتوا هي والجنين ماذا؟ المتسبب كالمباشر المتسبب كالمباشر هو المتسبب في ذلك يحمل اسم كلا النفسين الأم والإبن كأنه قتلهم لو في شرع يقتل بهم بسبب الجهل سيب الجهل شوفها هي قاعدة أنت تسمحها لكن أودت بهلاك أم واللي في بطنها ده الاتنين من يلف على الدكاترة على واحدة طيب هتلاقي فين امرأة دلوقتي نسأل الله سلامة الله فيه يبقى ما محرم تحريم الوسيلة يبقى للمصلحة الإن الحرير حرام ولا لا الحرير حرام صحيح كده إيه المقصد تشبه بالنساء صحيح كده؟ تشبه بالنساء ده مقصد كبير أوي محرم الشرع وقافل كل وسيلة توصل لي لكن لما اشتكى عبد الرحمن ابن عوف بحكة في جسدي هرش عنده حساسية فرخص له النبي عليه الصلاة بأن يلبس الحرير لأن الحرير جعل الله له فيه خاصية واضحة في السبب بالشفاء من الحزين الحرير الحرير اللي موجود دلوقتي ده مش حرير الطبيعي اللي من دود القز المفهوم؟ اللي موجود دلوقتي ده من دود المش الشاهد ايه بقى؟ انه هنا رخص له للايه؟ للمصلحة المصلحة الراجحة وصل الكلام كده يبقى ما كان محرم من تحريم الوسيلة يباح للمصلحة مصلحة الرجحة طيب إذا كان مثلا زي ما قلنا التصوير عشان البطاقة والتصوير عشان مش عارف إيه والتصوير ده يبقى هنا إيه؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو؟ فهو وجب خلاص كده؟ كويس بعض الناس جاء أنكر علانيةً كده كان في فاتوى للشيخ الفوزان فكان الشيخ بيطلع على كان بيطلع على القناة الأولى بتاع السعودية وكان في برنامج جتاوى كده فواحد برضو من الجهلة بالعلم فقال له شيخ انت, انت بتحرم التصوير ازاي بتطلع على على برنامج الفتاوى ما فيمش, مش فيمش فشوف انكر على ال ال ال ال الهوى على الشيخ وهو جاهل بالإيه وهو جاهل بالحكم أصلا ما يفهمش الفرق بين الحكم ويمانع الحكم وعارض الحكم فقال له ما كان محرم التحريم الوسيلة يباح للمصلحة الراجعة قال له يعني ايه قال له افل علي قال له القاعدة هو مش فاهم بيقول له يعني ايه انت بتنكر وانت مش فاهم قال له افل علي افل علي افل علي يعقوبة عقوبة ليه لان الاصل ان انت تسأل تسأل اولا هل مثلا في حكم هنا في بيان هنا اعرف اعرفه فقال في العلم يبقى هنا كانت المصلحة الراجحة المتعدية بيان الايه علم الشرعي انا شوف الشيخ الالباني راح نطلع عليه بيتكلم في المسألة دي كتير قال ولو علمت ولو علمت ان ولي امر المسلمين سيدخل على الناس في التلفاز تعليم الأصول الشرعية والعلوم الشرعية لأوجبته إدخال لأوجبته التلفاز في كل بيت مع أن أصلاً موضوع التلفاز نفسه هو في ذاته في ذاته, في ذاته لكن تختلف بقى الأحكام الشرعية من الحرمة للوجوب للقراهة الاستحباب بحسب ما يشاهده وصل الكلام لكن بيقول لا أوجبته لا أوجبته ليه لأن ما لم يتم الواجب اللي هو طالب العلم الشرعي إلا بهذا فصار إتيانه واجب معنى تصوير لا لا تصويه لكن هنا للمصلحة الأعظم والأعلى اللي هو العلم اللي هو العلم الشرعي شوف ده بقى كله خلصنا الدرس عبد الرحمن بقى ممكن صورة معكم. ناخد سلفي مع بعضينا كم. ايه المصلحة الرجاحة فيها? ردوا علي. ها. ايه المصلحة الرجاحة فيها? نعم هي? زكرة? زكرة مين دي? مين زكرة? دي؟ <تصفيق> ايه المصلحة? ايه المصلحة فيها? المصلحة الشرعية فيها يعني ما هي المصلحة الشرعية فيها وصل الكلام كده يبقى خليك بقى على الأصل بقى يبقى ترجع للأصل ما بكلمش بقى شوف بقى التلفزيون والسينما والأفلام والتمثليات والنسوان والتبرج والعري وال... والسفلات كلها اللي موجودة دلوقتي في الأفلام و... خراب. كل ده من جهة التصوير شوف قدى لإيه بقى التصوير إلى فساد أصل النفس أصل مقصد حفظ النفس أفساده ما هو في التصوير دلوقتي والمسلسلات والأفلام بيعلمه إزاي يضرابه ويعلمه إزاي يقتله ويعلمه إزاي مش عارف إيه ويعلمه إزاي يخم مراد صاحبه ويبص على البت دي ويشرب مخدرات ويش... من جهة التصوير أفسد عليه مقاصد الدين المقاصد الخامسة يعني حفظ الدين النفس المال العقل العربي دول فسدوا من جهة التصوير شفت بقى المقصد راح فين؟ آه. يبقى خليك بقى ارجع للأصل أول ما تيجي هتتصور في حاجة هتصور حاجة ايه المصلحة الشرعية فيها ايه المصلحة هنا بقى هيتعارض المحبة الفطرية والمحبة الشرعية صحي كلام كده اه شوف انت بقى البلاءات البلاءات البكابورت اللي اسمه الفيس ما فيش في حاجة تاني يعني في لفظ تاني تحت ده مش مجاري بقى نجاسات من الفيس هو تعليم الشباب الجنس والاباحة والاباحية والفساد جنين ما هو التصوير ما هو من التصوير صحيح كده كلام اه البلاءات كلها اللي دخلت على الأمة كلها جمن جمن الباب, الباب ده هنصور النهار ده فيلم هنصور النهار ده مش عارف ايه هنصور مش عارف ايه بلاءات أفسدت بقى مقاصد الشريعة كلها مقصد حفظ الدين والنفس والعكل والمال والعرض نسأل الله السلامة والعافية تلاقي دلوقتي يعني شوف ده عم وطم يعني المساله بقت عامه وطامه نسال الله السلامه والعافية. تلاقي حتى في الاخوات ولا تلاقي ولا تلاقي في الشوارع كده ويصور بعض ويطلع على الفيس وده يصور ويطلع على مش عارف يصور ويطلع والناس تشوف كلام مباح كلام مباح لذلك الشرع هنا نهى عن الايه عن المساله دي فاقفل الباب اغلق الباب نسال الله السلامه والعافية. او في فرق في يعني الكرتون الايه السؤال هنا ال الفيديو ده صوره تصوير كويس يبقى يندرج تحت العموم الافراد صح كده يندرج تحت العموم نعم الايه ماله طب واللي ان شاء الله بيرسمه امين بيرسمه ده ايه مفهوم بس الله السلامه عليه فإحنا فال... طويلنا, طويلنا النهاردة يبقى هنا عشان بس إيه الكلام يكون منضبط يبقى بدأنا بقاعدة إيه العموم يشمل عموم الأفراد كلمنا في التخصيص والاستثناء وعموم الأمكنة والأزمنة والإيه والأشخاص يبقى اللي عايز يستسني مكان دون مكان زمان دون زمان فرد دون فرد هيئة دون هيئة محتاج لإيه محتاج لدليل ابن حزب من أعظم من تكلم في المسألة دي في المحلة هو والشوكان في نيل الأوطار قال ويباح خاصة واستثناء للجارية بشيء, بشيء من مثل هذا وهذا الذي استثناه الشرع يعني ينفع أجيب مثلا دبدوب لبنتي رد علي ها ينفع ليه ها ينفع هادي ساعة إيشا صحيح من البخاري وعند أحمد وعند ابن حبان تعائشة كان معها حصان لي جناحين <تصفيق> مفهوم كده كان صغيرة كان مع حصان له جناحان فقال أخبرته بأن سليمان كان عنده حصان له فرص له جناحان فرص له جناحان فقالت فقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة عن الله يبقى هنا العلة ايه ان انا مثلا خلاص ادي هجيب مثلا هنا للاولاد مثلا ينلعبوا بالشيء ينفع الشهد رحمن؟ طب ننلم بقى الدباديب دي ونزين بها الانترين؟ كده دخلت في مسألة ايه؟ دخلت كده في ايه؟ متشدد انا انا؟ صح؟ صح عشق عام؟ متشدد انا هو. لا والله انا بتكلم في ايه؟ المسألة كده المسألة مسألة شرعية واحد زاد واحد سوى اتنين. صح كده كلام؟ عشان شوف ابن هازم قال لك ايه؟ قال لك ويستسنى مثل ويستسنى مثل هذه الأمور طبعا الكلام ده المحاضرة دي لأحد من العالمين سمحها البواسير تنزل وقت وهو قاعد البواسير تنزل صور ايه وبتاع ايه والناس طلعوا الامر وراحوا المشتري طب يا عم راحوا المشتري وطلعوا الامر ولا انت اتبعت الشرع انت عملت ايه بقى؟ يعني احنا ما طلعناش الامر بس اتبعنا الشرع انت لطلعت امر ولا انت طب انت معملتش حاجة خالص مفهوم؟ فنتبع الشرع طالما ما فيش عمر بس الله السلامة طالع لسه بيفكروا نروح النيت خش بأيدينا رجنينا اليمين ولا بريجنينا الشمال والناس بيتفكر دلوقتي بيتحدث في النيت طب انت لحدثت نت ولا اتبعت شرع انت بقى عملت ايه؟ العلماني ده انت عملت ايه؟ ما عملش حاجة خالص صح كلام كده؟ يبقى الأصل إيه؟ الأصل اتباع الشرع في النصوص دي فيه استثناء تخرج منه؟ في استثناء ما فيش استثناء يبقى توقف اتفق العلماء الأصول في المقاصد أنه ما من أمر في الشرع إلا وفيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة ليك صحيح كده؟ يعني إذا أمرك الشرع بشيء اعرف إن الأمر ده في مصلحة خالصة ليك أو مصلحة راجحة برضو رجع ليك لأن لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل ما زاد الزكا في ملك؟ كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص الملك الله لو الأرض كلها كفرة أدخلهم جهنم ولا يبالي ولا يخاف عقبها نسأل الله السلامة والعافية وصل الكلام ما من نهي تحريم أو كراها إلا وفيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة برضو هترجع عليك برضو هترجع عليك يبقى افهمها كده اي امر في الشرع لازم تعرف ان الامر ده في مصلحة لك. لان الذي خلقك هو الذي امرك وهو اعلم بما خلق وهو اعلم بما امر والذي خلقك هو الذي نهاك فهو اعلم بما خلق واعلم بما نه يبقى ادخل عندك القاعدة الكبيرة او دي اللي لو غابت عنك طب ليه وعشان ايه يبقى رد لها على طول ان فيه مصلح في الاول اخر فيه مصلح شوف لما وقع الخلل وخرج الناس عن الاوامر وركبوا المخالفات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس الشرع يقول ما تبصش على ما لا ما تمسفش ما لا ما تصفحش مرأة لا تحلك. اه. ده يبصوا. ويصفحوا. ويصحبوا. ويمشوا. ويقع في الزنا. وفي الاخر يقول لك اهريت اللي جرى وما كان. طب ما انت اللي عملت. الشرع يقول حجب بنتك. يقول لك انا لازم تقتنع. ويسيبها. وتروح. وتيجي بشعرها. لغاية ما مش عارف في حصل ايه. وتقع في ايه. ويختصف في ايه. اهريت اللي جرى وما كان. ما هو ده لا تختلط المرأة بالرجل لا يختلط الرجال بالنساء لأن ده فيه شر عريض قل لك لا لازم نواكب المجتمع اختلط الرجل بالمرأة شوف كم الفساد كم الفساد نسأل الله السلامة والعافية شوف أي مصلحة تخشافك الفساد المرأة جام بواحدة جام براجل كذا حاجات يعني الواحد يستحق نسأل الله السلامة والعافية فكلما أراد الناس أن يتعدوا الحدود أوقعوا أنفسهم في مشهود وأضرار ستعود عليهم هم لذلك ربك يقول تلك حدود الله فلا, فلا تعتدوها لم يجي عند الأمر يقولك تلك حدود الله فلا تقربوها عند النهي فلا تقربوها عند الأمر فلا تعتدوها لأن أنت لو اعتديت هتتعدى هنا تقع في البدعة في المعصية لا تقربها عشان تقع في الاسم والحرام ده الفرق لماذا يذكر تلك حلود الله فلا تقربوها تلك حلود الله فلا فلا تعتد, فلا, تعتد فلا تعتد يبقى أنت عندك الأصل الكبير ده إن أي حكم الأصل إنك تنفزه أنت مش فهمه مفهوم ترد للأصل ده إن ده مصلحة لك معايا كده؟ طولت عليكم؟ لا طولت طيب خلاص احنا نقف عند باب يمحك الله الربا ويربس فى القرط جزاكم الله خير